فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا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 ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون Fضla من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون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 فلا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بأس لسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كَثِيرًا مِنَ الظن. بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه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 كريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله علي خبير